الله عليكم صاحب الفضيلة هذا الثاني يقول كفار بينهم وبين المسلمين عهد كفار بينهم وبين المسلمين عهد نعم فقام هؤلاء الكفار على مسلمين آخرين هل يجوز للمسلمين المعاهدين مناطرة المسلمين الذين أخطئ عليهم سواء بطلب او بدون طلب لا يجوز نقض العهد إلا إذا كان فيه شرط انكم من قاتلتم المسلمين ينتقض العهد الذي بيننا وبينكم وان استنصروكم في الدين إلا على قوم فعليكم النصر فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر, فعليكم النصر. إلا على قوم بينكم وبينهم نتاق نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيل الله وعلا يقول فما استقاموا لكم استقيموا لهم نعم